شعر محمود درويش عسل شفاهك واليدان كأس خمور للآخرين الدوحة مروحة وحرش الصنديان مشت صغير للآخرين وأنا على أصوارك السوداء ساهد من يوصد الأبواب أي طاغية ومارد سأحب شهدك رغم أن الشهد يسكب في كؤوس الآخرين يا نحلة ما قبلت إلا شفاها الياسمين عسلٌ شفاوكي واليداني كأسا خمورٍ كأسا خمورٍ كأسا عسل شفاوك واليدان كأس خمور للأخري عسل شفاوك واليدان كأس خمور للأخري, للأخري عسل شفاوك واليداني كأس خمور للآخرين للآخرين الدوحة مروحة وحر شو السندياني الدوحة مروحة وحر صغير مشت صغير مشطن صغير مشطن صغير لالاخري لالاخري عسل نجوعي واليداتي كاسه حضور لالاخري لالاخري وحرير صدرك والنادى وحرير صدرك والنادى والقحوات مشت صغير مشت صغير مشت صغير مشت صغير للآخرين للآخرين wa ana ala swari kisda'i sah sah wa سواري كي سواعدي ساي ساي اتشر مالي انا واعصاب المواقن اتشر صاب الماقد من يمصد الأب أبدوني أي طاغيات ومارد من يمصد الأب أبدوني أي طاغيات ومارد من يمصد الأب أب من يمصد الأب, الأب, الأب أبدوني ايو طاغيات وما ز احب شهتكي ساحب, شهدك سأحب شهدك رغم أن الشهدا يسكب فيك الاص الاخر ساحب شهتكي ساحب شهتكي لما ان الشهداء يسكبوا دمو في قوس الاخري يا نحله تقبلت الا شفاء اليا سميع يا نحله ما قبلت الا شفاه الياسمين صح